فاشتراه به لم يلزمه الا ثمن مثله لانه اضطر الى بذل الزياده بغير حق فلم يلزمه كالمكره وان منعه منه بالكليه فله قتاله عليه لانه صار احق به من مالكه ومن اضطر الى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بدله له إنسان في البرية جائع منذ أيام ما أكل طعاما مر به إنسان آخر معه طعام وليس حامل الطعام هذا بجائع لأنه قد أكل فيلزم صاحب الطعام هذا أن يبذله للمضطر ولا يقول هذا أحتفظ به أحتاجه غدا أو بعد غد ما معنى غيره فنحتفظ به ونترك هذا يموت لا هذا حرام عليك ولا يجوز ما دمت انت لست مضطر والآخر مضطر فيجب ان تبذله له لزمه بذله له لان في منعه منه اعانه على قتله الرجل اذا منعت عنه الطعام سيموت فكانك اعنته على قتله اعنت على قتل هذا الرجل فيجب ان تبذل له الطعام وان بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه اخذه ما يقول المضطر انا مضطر ويحرم عليك ان تبيع علي يقول نعم أنت مضطر لكن أنا أبيعك بمسعر المثل ما أزيد عليك فيجب على المضطر أن يشتريه ولا يقول أنا آخذه منك بداية ثمن لاني مضطر حتى وإن كنت مضطر فما دام أن الرجل يبذله لك بقيمته فيلزمه ان تأخذه أما إذا زاد في الثمن زيادة فاحشة فلك أن تأخذه ولا يلزمك أن تدفع له إلا قيمة المثل فمثلا إنسان مضطر إلى الطعام مر به آخر معه طعام فكان صاحب الطعام جشع وجد هذا الرجل الجائع الذي يكاد أن يموت جوعا فقال له معي يا طعام معه قليل من التمر يكفيه قال لكن هذا القليل من التمر من المعلوم قيمته في البلد مثلا في حدود خمسة عشرة ريالات قال أنا ما أبيعه عليك إلا بمئة لأنك أنت مضطر وأنت غني فالمضطر هذا يأخذه بما يقول الرجل وعند الدفع لا يلزمه أن يدفع إلا قيمة المثل حتى وإن دفع أكثر فله أن يطالبه بالزائد بعد ذلك ولم تحل له الميتة المضطر لا يجوز له أن يأكل الميتة وهو يجد طعاما بقيمة مثله فلا تحل له الميتة فيأكل الطعام الحلال ويترك الميتة لأنه حينئذ غير مضطر وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله المشتري حتى لو اشتراه بمئة ما دام قيمته خمسة ريالات ما يدفع إلا خمسة لأنه لا يجوز لصاحب الطعام أن يستغل ضرورة الرجل فيأخذ منه أكثر من قيمة المثل وان منعه منه بالكلية فله قتاله عليه يأخذ منه بالقوه لو امتنع قال أنا لا أبيع عليك ولا أعطيك لأن في حاجة اليه هذا طعامي يكفي لي خمسة أيام وأنا مضطر إليه أنت لست مضطر الآن لا خطر عليك من الموت جوعا لكنه يريد أن يدخره للمستقبل للأيام القادمة يقول يمكن أموت جوعا فأنا أحتفظ بالطعام هذا ولا أعطيك إياه المضطر هذا له قتال هذا الرجل حتى يأخذ منه الطعام وما ذاك إلا لحفظ النفس عن الموت نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغاية لأنه صار أحق به من مالكه المضطر أحق بهذا الطعام الذي مع زيد من زيد يقول هذا طعامي يقول نعم هذا طعامك لكن صاحبك هذا مضطر فهو احق به منك إن بذلته بطيب خاطر فحسن وإلا له أن يقاتلك حتى يأخذ المال الطعام منك ويأكله نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى لأن اباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما تبت بالاجتهاد وان لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير لأنه مضطر إليه وإن وجد المضطر ميته ووجد بجوارها طعام صاحب خيمة فيها طعام لكن صاحبها ليس عندها فهو بين أمرين هو الآن على خطر إما أن يأكل من طعام من الطعام هذا الذي في الخيمة أو من الطعام الذي هو طعام ميته لحم ميته نقول للرجل الجائع انظر هل تستسيق نفسك اكل الميته قال نعم استسيغ لو اكل ادمي انا ميت فنقول له كل الميتة ولا تاكل طعام الغير لان طعام الغير موجود صاحبه والميته حلال لك بنص القران فلما تبحث عن طعام مشتبه اخر قلنا له هل تستسيغ نفسك أن تأكل الميتة أنت مضطر الآن ومعذور قال لا أنا ما أقبل الميتة لو أموت جوعا ما أكلت الميتة نفسي ما تستسيغها ولا تقبلها نقول إذن كل من طعام الغير وهو حلال لك لأن الميتة أحلها الله جل وعلا للمضطر بنص القرآن فإذا استساغت نفسه فكونه يأكل الحلال بنص القرآن أو لا إذا ما استساغت نفسه قال لا أنا ما أكل الميتة ولا تقبل نفسي الميتة وإنما أنتظر إن سمح صاحب الطعام لي وإلا أموت جوعا نقول لا كل من صاحب من الطعام الذي صاحبه ليس موجود لأنه حلال لك حينئذ وإن لم تعلم حاله وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء فيجتمع فيه تحريما محرم في أثناء الطريق ما جوعا خطر عليه من الموت وجد غزال حيه مسكتها شجره ووجد بجوار الشجره ميته فهل ياكل الميته ويترك الغزال لانه محرم أم يذبح الغزال ويأكل منها ويترك الميتة نقول له مثل ما قلنا لصاحب الطعام الذي لا يدري لمن هو نقول تعال يا أخي إن كنت تستسيق أكل الميتة فقد أحلها الله لك بنص القرآن فكلها وليس عليك حرج ولا يلزمك فدية يقول نعم أنا مضطر السسير أي شيء أكله نقول كل الميتة هو أترك الغزال لأن الغزال يترتب عليك مثل ما يترتب عليك إذا أكلت الميتة وزيادة الغرامة الفداء لأن الغزال إذا ذبحتها وأنت محرم أصبحت ميتة مثل هذه الميتة سواء بسواء ان التحريم شيء معنوي من الله جل وعلا فحرم الله على المحرم لبح صيد البر فكونه يأكل الميتة ما يزمه فداء واذا اكل الغزال لزمه فدا وصارت الغزال مثبت الميتة إذا ذبحها أما إذا كان مثل الأول قال لا أنا ما سسيق الميتة أبدا لو أموت جوعا ما أكلت الميتة فنقول اذبح الغزال وكلها وعليك الفدية لأنك ذبحتها لصالح نفسك لتقي نفسك فاذبح الغزال وكلها وعليك ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله لأنه يتلفه يقينا لتحصيل ما هو موهم نعم. ومن لم يجد إلا آدميا معصوما جماعة انقطعت بهم السبل ثلاثة او اربعه ما يجدون شيئا في البر لا ميته ولا غيرها هل يجوز لاثنين او ثلاثة من هؤلاء يتنا يتواطعوا على ان يقتلوا صاحبهم هذا ليأكلوه لو استساغوه فلا يجوز لأن هذا مثلهم ولا يسوغ أن يقتل ادميا ليأكله حتى وإن كان مضطرا لكن لو كان لحم ميت أحد إخوانهم مثل زملائهم مات بالفعل وهم مضطرون أكلوه لكن يأكلوه وهو حي من اجل ان يقول انفسهم لا نعم ولا يحل قطع شيء من نفسه ليأكله يقول مثلا اقطع اليد لاجل ان ياكلها ليبقى بقية الجسم نقول لا هذا اتلاف واتلافك لبعضك من اجل ان تقي بعضك هذا لا يجوز نعم وان وجد ادميا مباحدا فله قتله واكله لان اتلافه مباح وان وجد ادميا مباح الدم فله قتله واكله لان اتلافه مباح وجد ادمي مباح الدم اما وجد كافر حربي محارب للمسلمين فهذا مباح الدم لو قتلوه يقتلونه ويأكلونه عند الضروره قتل احد اخوانه مثلا وهو مضطر هذا للاكل فيقتل هذا القاتل لان القاتل ذا مباح الدم مثلا يكون ثلاثه اخواني واجنبي معهم الاجنبي قتل واحد من الاخوين القاتل هذا مباح الدم لانه قتل فلهذا الاخ الثاني الجائع ان يقتل هذا ليأكله لان لانه قتل شخصا مباح الدم ما قتل شخصا حرام الدم بل هو مباح فله قتله وأكله عند الضرورة نعم. وإن وجد ميتا معصوما فالأولى اباحته لدخوله في عموم الآية ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم اختار هذا أبو الخطاب وقال غيره من أصحابنا لا يباح لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي وإن وجد ميتا معصوما يعني واحد من رفقتهم مات من الجوع وبقي هؤلاء الثلاثة مثلا هل يأكلونه قيل يأكلونه لأنهم يقون بهذا أنفسهم وهو الرجل مات وقيل لا يأكلونه لأن حرمته وإن كان ميتا فهو حرمته حي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فجعل له حرمة حتى بعد موته نعم. وان وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها لانها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء لما روت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وان وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها الخمر لا تشبع ولا تسقي ولا تذهب جوعا ولا عطشا فلا يحل للمضطر ان ياشربها بل هي تزيد في العطش والعياذ بالله وتزيد في الجوع ولا خير فيها وحتى مع الضرورة ليس له ذلك لانها لا تنفعه وعند الضرورة يباح له ما ينفعه يأكل الميتة نعم لكن لا يشرب الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ما روىت أم سلمة رضي الله عنها قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فالخمر حرام ولا خير فيها يباح له الخمر متى إذا غص في لقمة ولم يجد ما يدفعها فيه إلا الخمر فله أن يشرب الخمر حينئذ لدفع اللقمة لأنها في هذا تنفع وإن كانت محرمة فهي تدفع اللقمة بخلاف الجوع والعطش فإنها لا تذهبه نعم وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل لأنه لأنه يدفع به الهلاك وإن غص بلقمة ولم يجد ماء يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعها بها لأنه يحصل بها أما إذا كان الخمر ممزوجا بماء كالماء الذي قدم لعبد الله بن حبافة رضي الله عنه فإن له أن يشربه حتى وإن كان مخلوطا بخمر لأن وجود الماء معه ينفع فالماء ينفع فيستسهل شيء من الحرام في جانب ما ينفع اما اذا كان كله خمر فانه لا يدفع جوعا ولا عطشا فلا يحل بخلاف اللقمة فكذلك هو ينفع فيدفع به اللقمة اذا لم يجد ما يدفعها الا بالخمر وخاف الهلاك ان لم يدفعها والله اعلم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 يقول السائل لو أن نجاسة وقعت على ثوب أو فراش فمر عليها يوم أو يومين فنشفت هل تطهر إذا تنجس الثوب أو الفراش فنشفت النجاسة فإنها لا تطهر بالنشوفة ولا بالشمس ولا بالهواء وإنما تطهر بالغسل حتى وإن كان الغسل بدون نية كأن جرى عليها ماء المطر أو جرى عليها ماء من أنبوب ونحوه فإنه يطهرها يقول السائل لو أن ولدين بنوا عمارة لأبيهم فسكنوها وبقية إخوانهم فعندما مات الأب رفض الولدين قسمة العمارة إلا لهما فقط دون بقية الورثة فهل يصح يقول ولدان عمرا عماره وسكن الوالد فيها مع اولاده وسكنوا الجميع فلما مات الوالد اراد بقيه الاولاد قسمه العماره واراد الولدان اللذان قاما بعمارتها الاختصاص بها فما الحكم نقول ان كان الولدان سلماها للوالد وملكاها إياه حال حياته فهي تورث عنه ويرثها جميع الأولاد وإن كان الولدان سكنا الوالد فقط مدة حياته لأنه لا بيت يملكه فسكنوه معهم وسكنوا أولاده الآخرين مثلا فلما مات الوالد العمارة لاصاحبيها لا تكون لورثة الوالد لأنها ليست ملكا له يقول السائل هل تجوز صلاه الجنازه بدون وضوء لا تصح صلاه الجنازه الا بطهاره لا تصح بدون وضوء وما الفرق بين دعاء الجنازه بين الطفل والرجل والمراه نعم الطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وأن يكون شافعا مشفعا لهما وأما الكبير فيدعى له وذلك أن المرأة في حال صلاة الجنادة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير ثم ان كان كبيرا قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه وافعنه عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وان كان امراه قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها الى اخره وان كانوا جماعه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم الى اخره وان كان طفلا صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما فهو يدعو للوالدين يقول السائل جئت معتمرا عن ابي رحمه الله واريد الان ان اعتمر لنفسي فمن اين احرم يقول انه جاء معتمرا عن ابيه المتوفى ويريد ان يعتمر عن نفسه واقول اخي ما دمت قدمت مكه بعمره واثرت والدك وجعلت العمره عنه فلا ينبغي لك أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة أخرى عن نفسك اقتصر على العمره التي اعتمرتها لوالدك ولك أجر إن شاء الله ما دمت قد سبق أن اعتمرت عن نفسك فإن سافرت من مكة واردت العودة إليها مرة أخرى فأتي بعمرة عن نفسك أما في هذه السفرة التي دخلت فيها مكة معتمرا عن أبيك فلا تخرج للاتيان بعمرة أخرى. يقول السائل ما هي كيفية تغطية وجه المرأة المحرمة عند رؤية الرجال الأجانب؟ تغطي وجهها المحرمة عن الرجال الأجانب بثوبها أو بعباءتها أو بغطاء رأسها أو بما بما تغطي به تتغطى به عادة. إلا أنها تجتنب النقاب والبرقع المخصص لتغطيه الوجه تجتنبه تقول عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال صدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فاذا كانت من محادثه الرجال الاجانب وجهها بما تيسر ولا تبقي وجهها مكشوفا امام الرجال الاجانب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين